والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافرون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين